بسم الله الرحمن الرحيم الف لا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم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 وَمَا أَرْسَلْنَا مَرْسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ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 مِْ بَعْدِهِم لا يعلممُهمم إِ الله جَاءتُم رُرسُلُهُم بِالبَينَاتِ فََدّ عدَهُم فيِي أَفْوَهِم وَقالوا إِ كَفرَرُنا بِمَا أُرسِلْلتُم بهِ وَإَِّ لَ فيِي شَك مِما تَدِرونَناَا إلَهِ مريبَ قالَا تُسُلُهُم أَفِي الل شَكُم فَطِر السَّن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 soo وَلا نَصبِرَّ عَ مَاذَيتُمونَا ما وَوعلَ اللهَّ فَلَْيتَكَّلمُتَوَكلُون وَقالَالَ الذينَ كَفَرولُِسُِهم لَُخرِرجََّكُمْ مِنْ أَوْضنَا أَوْ تَعُود النَّ فيِي مِْ النَّتنَا فَأوْحَ إلَهِمْ رَبّهُم لَُهْلِكَ النََّّالمِم وَلَ نُسْكنََّكُم الْأَْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَِ منْ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 عديناكم سواء علينا أجزعنا أَمْ صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم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 والعبادَّ من آمَنوا يُقمُ الصَّلاةَ وَوي فقُ مَِّ رَجَقُناهُ سرِو وَعَانةَم مِ قبل مِن قبل أن يأتي يوم لِأَ يأت يَومل بَععُ فيِيه وَلا خلال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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر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 وَسَكتُم في مساكِنِ الَّينَ ظَلَمُوا أَفُسَهُم وَتبينَ لكم كَفَ فَعَنا بِِم. وَضَرَبَنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ وَقَادَ مَكْرُهُمْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَرْسُلُ الرِّيحَ فَتُزِيلَ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار